اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم أصلح ذات بينهم اللهم أهدهم سبل السلام اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم اشرح صدورهم اللهم يسر أمورهم اللهم تول أمورهم إنك على كل شيء قدير